قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حفظ وهو أرحم الراحمين ولما فتح متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا غدت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اقانا ونداد كيل بعير ذلك كيل يسيب قال لن ابغله معكم حتى تاتون موثقا من الله لاتتن نبيه الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثهم قال الله علام ما نقول وكيل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 عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم مادخلوا من حيث امرهم ابوه ما كان يبني عنهم من الله من شيء الا حاجه الا حاجه فِئَتَيْنِ يَعْقُوبُ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي كفلا تبت اسم ما كانوا يعملون